「ああいう人はああいう人はああいう人はああいう人はああいう人はああいう人はああいう人はああいう人はああいう人はああいう人はああ موسوعه النابلسي ج ه م جنتين ذواتي أ ك للعلوم خمط ش ي ء ن الاسلاميه ل you、no, no, no. 私たちはこの世を変 a l のはこの世を変えたのはこの世を変えたのはこの世を変えた。 صدق ع <عليهم> ل ي ه م ح ب ا ل ن ل <تصفيق> ا لنعلم من يؤمن ب ا ل آ خ ر ة ممن هو منها في ش ك وربك على كل شيء حفيظ قل د ع و ا الذين زعمتم 「今日も私たちはこのように」